بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور الحمد لله يوم في العالمين وصلواته الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى المدين أما بعد فقد تطرقنا في المجلس الماضي إلى فضل الصيام وأهمية هذه المجالس التي نبقيها وما يحتاج المسلم من تفكير في هذا الشهر الفضيل واليوم شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن صنفين من الناس في شهر رمضان. الصنف الأول هو صنف اشتاق إلى شهر رمضان، ومن نفسه وانتظر هذا هذا الموعد منذ مدة طويلة. فالذي يشتاق إلى ضيف حبيب عليه وهو ينتظره بفارغ الصبر. والصنف الثاني هم قوم استفقل هذا الضيف وكرهوه ولم يحبوا مجيئه، وكان تذكيرهم بهذا الشهر كتذكير أي مرئة لشخص يكرهه ويضبه ولا يحب أي راه أما الصف الأول فهم الصالحون القانتون الأبرار الذين عرودوا أنفسهم صيام هذا الشهر وإنما اشتاقوا لهذا الشهر لأن لهم فيه ثلاثة أمور الأمر الأول أن هؤلاء القوم عودوا أنفسهم الصيام فكانوا يصومون الأيام الفاضلة وكانوا يتنافسون في ذلك فمن اثنين وخميس إلى الأيام البيض إلى سائر الأيام الفاضلة التي حبر الشرع على صيامها يصومون النص، يصومون شعبان أغلبه أو نصه ويتعودون بأيامه على ذلك اليوم حيث يفرض الله سبحانه وتعالى في الصيام فهم متعودون على الصيام فالأمر بالنسبة لهم أمر معتاد لأنفسهم ولذلك لا يستقلون قضية الصيام بتاتا والقسم الثاني من هؤلاء أو الداعي الثاني الذي دعاهم للشوق إلى هذا الشهر الفضيل هو ما يعلمونه من فضل الله تبارك وتعالى فيه من الخيرات والأجور فهو موسم من مواسم الخير التي يعلمون أنهم قلما ينالونها هذا الموسم الفضيل لا يكون طول السنة ولذلك كان كثير من السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم إذا صاموا شعبان يدعون الله سبحانه وتعالى ستة أشهر أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم ثم يدعونه بقية الأشهر في أن يبلغهم شهر رمضان من جديد قوم اشتاقوا لطاعة الله سبحانه وتعالى اشتاقوا إلى القيام في محاريب العبادة اشتاقوا إلى الصيام والقيام وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى نعم هم يصومون في بقية السنة ويقومون فيها و. يطلون كتاب الله سبحانه وتعالى فيها إلا أن لشهر رمضان ذوقا آخر وروحانية أخرى لما فيه من الخيرات والبركات وقد ورد في الأثر إن لله في أيامه مواسم إن لله في أيامه نفحات فاغتنموا تلك النفحات فالي نفحات الله سبحانه وتعالى حيث يكرم عباده بهذا الشهر الفضيح ومن تضره ذلك. المسألة الثالثة التي تدعوهم إلى الصيام، إلى الشوق، إلى شهر رمضان هو أنه شهر الكل فيه يتعاون على البر والتقوى فالشياطين تغل في هذا الشهر، ومردة الجاني تغل وتصفد. و... وأبواب الجنان تفتح وباب الريان ينتظر الذين سيدخلون منه حيث كل من يتعبد الله سبحانه وتعالى بربادة من العبادات له باب يدخل منه وأهل الصيام يدخلون من باب الريان فهم مشتاقون لذلك كله ويتعاونون عليه تعاونا تعاونا على البر والتقوى فلذلك اشتاقوا لهذا الشهر وأما الصلف الثاني فهم بالعكس من هذا كله قوم تعودوا على النذات والشهوات فأنفسهم تستثقل في قامها قوم لم يعودوا أنفسهم على الصيام ولا القيام ولا تلاوة القرآن فإذا فتحوا كتاب الله سبحانه وتعالى اعتراهم النعاس وإذا قاموا يقومون في يقومون في شهر رمضان في التراويح والتهجد تجدهم يملون من القراءة ومن القيام وراء الجماع فإذا أطال قليلا استقلوا هو لأم لهم في شهر رمضان إلا أن يعدوا الأطعمة والملذات فهذا هو شرهم وذاك هو نصيبهم والمسألة الثانية أنهم تعود أنفسهم العسيان فالذي عصى الله سبحانه وتعالى يستفقل طاعته سبحانه وتعالى ولذلك نرى كثيرا من هؤلاء ضلوا وانحرفوا حتى بدأوا ينادون بحرية الإفطار في شهر رمضان الآن نجد مجموعة من الشباب والشابات يدعون الناس إلى أن يفطروا علانية في شهر رمضان فيهذك ستر هذا الشهر الفضيل. لماذا؟ لأنهم يفطرون شهر رمضان ولا يعظمونه ولا يرونه قداساً فيجدون الأمر صعباً كل من حولهم صيام وهم مفطرون ولذلك قيل ودت الزانية لو أن الكل زنت لو أن كل نساء الأرض زنت لماذا؟ لأنها عرضت الله سبحانه وتعالى فغارت من أن تبقى لوحدها عاصية وحسدت الطائعات فأرادت الجميع أن يعصي الله سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى ودوا لو تكبرون كما كبروا فتكونون سواء. وقال سبحانه وتعالى ودت طائفة منها يكتب لو يضلونكم. ودى الطائفة من أكتب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم فالحسد يأكل قلوبهم إذا رأوا الصالحين ولذلك يبحثون عن علات عند هؤلاء الصالحين كأن يقولوا إن أغلب الناس ما هم إلا منافقون يدعون الصيام ولا صيام لهم أو يقولون ما فائلة هذا الصيام وعامة الناس في المجتمعات فأصى الله سبحانه وتعالى ولا تقيموا بأحكامه وزنه إلى غير ذلك من الكلام الذي حاصله بدل أن يدعو الناس إلى أن يتمثلوا الصيام في حياتهم حقيقة يدعونهم إلى أن يتركوا الصيام من أصلهم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحب